سبحانه ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سوء أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العبارة أو في هذا الباب الذي عقده للكلام في مسألة من مهمات المسائل التي لها علاقة بصفات الله تبارك وتعالى يقول رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله لأجل أن يبين من خلاله مسألتينه مهمتين. أولا هما تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات نوع من الصفات وهي التي يسمونها بالصفات الفعلية ففي هذه العبارة ذكر المصنف رحمه الله صفة الخلة وذكر الصفة الثانية التي هي صفة الكلام والتكليم وصفة الكلام أو صفة التكليم هي صفة فعلية وصفة ذاتية أيضا والقاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب في بيان أو كيف يمكن أن نعرف بأن هذه الصفه هي صفه فعلية؟ فهم ذكروا في هذا قاعدة، فقالوا كل وصف يتعلق بمشيئة الله عز وجل، فهو صفه فعلية. كل وصف يتعلق بمشيئة الله عز وجل، فهو صفه فعلية. وكل وصف معلق بسبب فهو أيضا صفة فعلية لأنه يوجد عند وجود ذلك السبب فمثلا الرضا صفة فعلية لله عز وجل فهو يرضى سبحانه وتعالى إذا وجد سبب الرضا فإذا أطاعه عبده وذكره وسبحه فالله عز وجل حينئذ يرضى على العبد كما جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل أو يشرب الشرب فيحمده عليها إذن إذا كان العبد يأكل أو يشرب ثم يحمد الله عز وجل على هذه النعمة فإن الله عز وجل حينئذ يرضى عنه هذه الصفة هنا تسمى صفة فعلية. إذن الغرض من عقد المصنف لهذا الباب تقرير مذهب أهل السنة في إثبات الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى هذا الأمر الأول الأمر الثاني الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة من الذين عطلوا أو نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى والمردود عليهم في هذا الباب هم المعطلة والممثلة المعطلة الذين يعطلون الصفات عن الله عز وجل ينفون ينفون ينفونها فيقولون أن الله عز وجل مثلا في صفة الخلة أو في صفة الكلام أن الله عز وجل لم يتكلم ولا يمكن وصفه بالمتكلم ولا يقال أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليبا يعني ينفون الحقيقة وإلا من حيث المجلس فهو يثبتونه لكن كون الله عز وجل يقول لا لأن الكلام صفة للمخلوق وكل ما اتصف به المخلوق لا يجوز أن يتصف به الخالق هذا في مذهبهم وعلى أصولهم والذين مثلوا الله عز وجل بخلقه لا يذكرون المعنى الصحيح للصفة فهم يذكرون معنى آخر بقصد تنزيه الله سبحانه وتعالى وهم مخطئون في هذا لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن باللسان العربي المبين ولو قلنا بأن هذا المعنى للصفة يدل على كذا وهم يقولون معناه شيء آخر هم الذين يفرضونه على المسلمين إذن هذا من التقول على الله سبحانه وتعالى ولذلك هم المحبة لا يقولون بأن المحبة هي المحبة التي يعرفها الناس التي هي ضد البغض وضد الكره يقولون المحبة معناها هي إرادة الإنعام أو هي نفس النعم المخلوقة كما أولوا محبة حتى محبة المخلوق للخالق أوله وقالوا أنه لا يمكن أن نقول بأن إنسان يحب الله عز وجل وإنما هو يحب ثواب الله أو يحب طاعة الله أما أن يحب الله لا يعني لا يحب الله عز وجل لذاته وهذا في الحقيقة تقول على الله سبحانه وتعالى هو فراء من المعنى الصحيح الذي يدل عليه اللفظ فغرض المصنف رحمه الله من هذه الجمنة تقرير مذهب للسنة في الصفات الفعلية و الكلام هنا عن صفتين وهما صفة الخلة وصفة التي المحبة فرع عنها وصفة الكلام وأن الله سبحانه وتعالى قد كلم موسى وكلم بعض أنبيائه كما سيأتي إن شاء الله بيانه ثم في هذا الرد وهذا هو الأصل في كتابة المؤلف لهذا المعتقد أو لهذا المختصر هو لم يتعرض لمساء الاعتقاد على وجه التفصيل لأن القصد من ذلك هو الرد على المخالفين الذين إما أنهم لم يثبتوا هذا المعتقد ورموه ولم يكتفوا إليه وظنه أنه كلام باطل أو عبارة عن خرافة وإما أنهم أخذوا هذه النصوص وفسروها ب ما ذهب إليه فهمهم والمملي عليهم في هذا هي أصولهم التي يرتكزون عليها ويستندون إليها فلهذا المؤلف تجده يذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين مخالفهم من أهل المذاهب والملل المنحرفة وعلى رأسهم المعطلة والجهمية ومن كان على شكيلتهم وصار على ضربهم من المعتزلة والعقلنيين والأشاعر والمتردية وغير ذلك مما كان للمؤلف في هذا المؤلف رد حاسم على أصولهم وعلى عقائدهم هذا هو الغرض المناسبة مناسبة هذه العبارة لما سبق أن المؤلف رحمه الله سبق وأن ذكر في الفصل الماضي بعض الصفات الفعلية كصفة الفوقية وصفة العلم وهو من الصفات الفعلية وقد يكون بعضها أيضا من الصفات الذاتية لهذا قلنا أن الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية صفة ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما هو متكلم في الأزل ولهذا لا نقول يعني إذا اعتبرنا أن الكلام صفة فعلية بأن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم على ذلك يتكلم تكلم يعني بالكلام الشرعي أو بالكلام الكوني لأن الكلام على نوعين كلام كوني وكلام شرعي فليس معناه أن الله عز وجل لم يكن متكلما لكن لما أراد أن يوحي إلى بعض رسله كإبراهيم أو موسى أو نوح حين إذن تكلم فهو كان متكلما ولكن لما أوحى إلى بعض أنبياء بالطورات أو بالزبور أو بالقرآن هذا ماذا يسمى هذا يسمى كلام يقترضت مشيئته أن يتكلم به في ذلك الوقت ولهذا يقسمنا كلام الله سبحانه وتعالى إلى قديم وحادث يعني من حيث النوع فهو قديم ومن حيث الأفراد فهو حادث أو محدث كما سنذكره إن شاء الله بعد قليل قال المؤلف رحمه الله ونقول. ونقول هذا تنوع في العبارة عند المصنف ونقول لأنه هو يتكلم على لسان أهل السنة والجمعة لأن هذه عقيدته قال ونقول والقول كل اعتقاد لأن هذا هو الأصل أن الإنسان لا يقول إلا بما يعتقده وحيانا يذكر عبارة ونعتقد ونعتقد وهو بنفس المعنى. وإن كان في اللفظ غيني تغايق لكن بالنفس المعنى لأن من قال شيئا لابد أن, يكونه أن يكون معتقدا ومن اعتقد شيئا لابد أن يقول به لابد أن يقول به خاصة إذا كان يعلم أو إذا سئل لابد أن يقول به فأحيانا يقول ونعتقد وأحيانا يقول نقول المؤدى واحد قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليبا لا يخفى عليكم أن من عقائد المسلمين المعروفة التي لا يجادل فيها عاقلان أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وكرم بعضهم على بعض ومن مخلوقات التي كرمها الله عز وجل البشر الأدميون يعني الله سبحانه وتعالى كما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البري والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ترضينا ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا فاضل بين البشر فجعلهم يتفاضلون ولا يخالف أيضا عاقل من المسلمين أن أفضل الخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وإذا قلنا الرسل دخل فيهم الأنبياء وإذا قلنا الأنبياء دخل فيهم الرسل وهؤلاء الرسل يتفاضلون يعني هناك تفاوت في الفضل فيقال نبي أفضل من نبي إما لميزة أو مميزات وإما لخصائص نالها ذلك الرسول لم ينالها غيره ولكن التفضيل هذا لا يقتضي ولا يلزم منه نقص في مرتبة المفضول يكون أفضل منه لكن لا يعني بأنه هذه الأفضلية لا تقتضي الإهانة ولا تقتضي التنقيس من القدر والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وبيّن في الآية سبب التفضيل قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فالله عز وجل فضل بين الرسل وبين الأنبياء ومن الرسل الذين فضلهم الله عز وجل على كثير من الأنبياء والمرسلين شيخ الأنبياء وإمام, وإمام الرسل والذي جاء أكثر الأنبياء من نسله ومن أصله وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المعروف بالخليل خليل الرحمن قال المؤلف إن الله اتخذ إبراهيم خليل فأهل الإسلام يعتقدون أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليل وهذا الذي قاله المؤلف هو مستلل ومأخوذ من الآية المعروفة الآية التي في صورة النساء ويقوله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليل وهذه الآية تدل على خضل إبراهيم عليه السلام نعم هو لم ينفرد بهذه المنزلة وبهذه الرتبة زحمه فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سيأتي ذكره إن شاء الله بعد ذلك. فهذه آية نص في أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فهذا ذكرناه للاستدلال على أن الله اتخذ إبراهيم خليلا فالخلة ثابتة لإبراهيم كما هي ثابتة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم خليل الله ويقصد به نفسه صلى الله عليه وآله وسلم الخلة هي أعلى أنواع المحبة أو يقال هي أعلى درجات المحبة ويمكن أن يقال هي أكمل المحبة ويمكن أن يقال أيضا أن الخل أخص من المحبة يعني كأنها محبة خاصة لأن المحبة مراتب وسبق أن ذكر أو ذكرنا لكم فيما أعلم لما تكلم المصنف رحمه الله عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حبيب ورب العالمين ذكرنا ما قاله العلماء ومنهم بالقيم رحمه الله أن المحبة على مراتب وأوصلها إلى عشرة مرات أعلاها وأفضلها الخلة ولهذا قلنا أن الخلة أخص من المحبة ولهذا كل من نفى الخلة نفى المحبة وليس كل من نفى المحبة نفى الخلة هذه قاعدة يعني كل من نفى المحبة نفى الخلة وليس كل من نفى الخلة نفى المحبة لماذا؟ لأن الخلة بعض معانيها قد لا يصلح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى لأن الخلة هي تلك المحبة التي صرت في عروق وتخللت في صدر المحب حتى ملكته وهذا المعنى لا يمكن أن يقال في الله سبحانه وتعالى ولكن الخلة ثابتة لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وهي هذه الخلة كما حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حصلت لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدلك على أن كون الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا لم يكن الوصول إلى هذه المرتبة ونيل هذه المنزلة إلا بأسباب وإن كان الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه من يشاء وما يشاء يحبه أو يكلمه أو يجعله خليلا فالله سبحانه وتعالى كما قال وربك يخلق ما يشاء ويخطى ما كان لهم الخيار ولكن الذي في القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أسبابا من أجلها اتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام خليلا منها أنه وفى بما أمر وقد وصبه الله عز وجل بذلك في القرآن قال وإبراهيم الذي وفى وقام بما ابتلي به إبراهيم عليه السلام ابتلي بلاء شديدا من قومه الكفار وابتلي أيضا بفين ذات كبد إسماعيل الذي كان يحبه رب جما وامتحنه الله عز وجل بذبحه فآثر محبة الله عز وجل على محبة ولده فكان ناجحا في هذا الامتحان ثم جعله الله عز وجل بعد ذلك إماما للناس يقتد به ونوه ذكره في العالمين بأن أوكل له بناء هذا البيت العظيم الذي تفد إليه قلوب المؤمنين وتحن إليه من ذلك العهد من عهد إبراهيم وإلى أن تقوم الساعة فهذه الخصال وهذه الخلال استحق بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن يكون خليلا للرحمن سبحانه وتعالى. وقد سبق للمؤلف رحمه الله أنه ذكر في مبحث الرسل أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين. وذكرنا في ذلك الدرس أن تذكرون. بأنه كان الأولى أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل وربي العالمين لأن هذا التمييز أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو حبيب الرحمن أو حبيب الله وأن, وأن إبراهيم خليل الرحمن هذا يجعل الأفضلية لإبراهيم لأن الخلة كما قلنا من أعلى أنواع المحب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو كنت متخذًا خليلًا لتخذت أبا بكر خليلًا، لكن صاحبكم خليل الرحمة. إذن فثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلة ثبتت له صلى الله عليه وسلم، فهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس أو بعض الأقوام قد لا يرضون بهذه التسمية ويفضلون تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الرحمن وهذا لا ننفيه هذا لا ننفيه ولكن ليس فيه ميزة لأن كل مؤمن فهو حبيب لله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل أخبر بأنه يحب ملائكته ويحب عباده الطائعين ويحب التوابين ويحب المقصطين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب الذين يجهدنا في سبيله كأنهم بنيان مرصوص فإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله لأنه من جملة هؤلاء لم تكن هناك ميزة ولكن إذا قلنا بأنه خليل الرحمن هذه هي الميزة لكن الصفية يريدون أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الرحمن ويؤثرون هذه الكلمة ويفضلونها على تسميته بخليل الرحمن وهذا ليس بصواب وصواب أن يقال خليل الرحمن لأنه مشارك لهذه مشارك لإبراهيم في هذه المنزلة وهذه المرتبة وهي مرتبة الخلة لكن قد يقال هل إذا قلنا هذه الخلة التي تبت لي نبينا صلى الله عليه وسلم نجد أن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه جاء في بعض إحاديته أنه كان يقول أوصاني خليلي أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أن أُتيَر قبل أن أنام أن الحديث المعروف فكيف يقال؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قَالَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كل خِلِّ من خليله كيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجمع بين هذا سهل يعني بأن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا ولهذا قال لو كنتم اتخذا من العباد خليلا لاتخذت أبباك خليلا فهو صلى الله عليه وسلم بكثرة حبه لله عز وجل لا يمكن أن يجعل منافس لله عز وجل في هذه في هذه المرحلة لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة يمكن أن يتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا يعني يحبونه ويجعلون محبتهم له صلى الله عليه وسلم من أعلى أنواع المحبة. وهذا لا يمنع كونهم يعني يحبون الله سبحانه وتعالى أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وجه الجمع بين قول الصحابة أو صالي خليلي هذا لا يتناقض ولا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من العباد خلت تخطوا أبا بكر الخليل لكن قال هو صاحبي فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجعل أبا بكر ولا غير أبا بكر من الناس خليلاً لأنه قد اتخذ الله عز وجل خليل قد اتخذ الله سبحانه وتعالى خليل هذا فيما يتعلق ب مسألة الخلة ومن كمال الخلة أنها لا تقبل المشاركة ولا المزحمة لكن هذا في الحقيقة بالنسبة لأسفل الخلة التي تكون عند المخلوق لا تقبل لا تقبل المشاركة وللمزحرة لكن الخلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى فيها نظر لو نقول بأنها لا تقبل المشاركة بمعنى أن الله عز وجل إذا اتخذ إبراهيم خليلا لا يمكن أن يتخذ غير إبراهيم خليلا وهو قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا واتخذ إبراهيم خليلا هذه مشاركة ولا لا إذن الخلة فيه جنب الله سبحانه وتعالى قد تقبل المشارك ولهذا من قال من, من العلماء كالشرح من أبي العز بأن الخلة مطلقا سواء كانت من الله أو من المخلوق لا تقبل المشاركة ولا المزحمة هذا فيه نظر خاصة إذا كانت هذه الخلة متعلقة بالله أما من جنب المخلوق فإنها لا تقبل المشاركة ولا المزحمة أنت إذا أحببت الله عز وجل أو أحببت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تقدم أو أن تشارك أو أن تجعل حبك للدرهم أو حبك لولدك أو حبك لزوجتك أو حبك لنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لا يمكن حتى لما قال عمر يعني أنت يا رسول أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي النبي صلى الله عليه وسلم يقر على هذا قال لم تكون يعني مؤمنا ولم تحقق الإيمان إلا إذا كنت أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك ولما قال عمر فالآن أنت أحب إلي من نفسي قال له النساء الآن هذا هو كمال الإيمان فالخلّة إذا كان إنسان يحب الله ويحب الرسول لا ينبغي أن يجعل محبة غير الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لهذه المحبة بمعنى لو تتعارض المحبتان قدم ماذا؟ محبة الله أو محبة الرسول على من هو دونها ولكن هذا لا يعني أنها ليسا إذا أحب الله أو أحب الرسول لا يحب غيره ولكن لا ينبغي أن يكون حب هذه الأشياء مساوية مزاحما مشاركا لماذا؟ لمحبتي الله عز وجل أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما أحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل وكان يحب حب جماً أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن إبراهيم ليظهر له سر الخلة مدام قد اتخذه الله عز وجل خليل وقد دخل في قلبه حب إسماعيل امتحنه الله عز وجل واختبره بماذا؟ اختبره بأن أمره بأن يذبح في ذكبه ويذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام وغرض المصنف في قوله هنا واتخذ الله أو إن الله اتخذ إبراهيم خليلا أراد هنا أن يثبت صفة المحبة وأهل السنة في عقائدهم يثبتون المحبة ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب وهذا مذكور في نصوص كثيرة كقول الله عز وجل والله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحبهم ويحبونه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الله لأعطينا لا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فيفتح الله على يديه وهو علي رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث كالآل التي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد أو من يرتد منكم عن ديني فسوب يأتي الله بقوم يحبونه ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على الممين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخفون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأهل السنة يثبتون صفة المحبة الله بأن الله عز وجل يحب ويحب هذا هو معتقدهم غيرهم يخالفهم المعطلة من الجميع والمعتزلاء يقولون بأن الله لا يحب ولا يحب يقول بأن الله عز وجل لا يحب ولا يحب وهم في هذا مخالفون للنصوص وهذا جاء من سوء فهمهم ومن جهلهم أيضا لأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة المحبة كون الله عز وجل يحب أو يحب لأنهم لما يعرفون المحبة يقولون هي ميل الشيء إلى ما يناسبه ولا يوجد هناك تناسب بين الخالق والمخلوق وهو في الحقيقة يريدون بالتناسب ما هو ينمو ماذا لا يعني كأنهم يقولون أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحب ولا توجد هذه المناسبة إذن فلا يمكن أن نقول بأن الله عز وجل يحب عباده أو أن عباده يحبون الله سبحانه وتعالى قالوا لأن المحبة إذا وجدت لا تكون إليه إذا وجدت العلاقة فأنت تحب ولدك لأنه من صلبك أو لأنه يشبهك فقالوا ما دام هنا لا يوجد تناسق بين المخالق والمخلوق لا في المماثلة ولا في الشبه ولا في الولادة لأن الله عز وجل لم يرد ولم يولد قالوا إذن لا يمكن أن نثبت هذه المحبة لأنه عرفوا المحبة بأنها ميل شيء إلى ما يناسبه ولا يوجد تناسب بين الخالق والمخلوق فلهذا أنكروا هذه المحبة ولو أننا قلنا أن المحبة يعني إذا جئنا إلى تعريفها نقول أننا نسلم جدلا بأن المحبة هي ما عرفوه بها هي ميل الشيء إلى ما يناسبه، فنقول أن هذا التعريف هو يختص بالمحبة التي تكون عند المخلوق، لأن الإنسان يحب الشيء الذي يكون يعني يوجد بينه وبين ذلك الشيء المحب علاقة أو مناسبة تدعو إلى محبته، فالإنسان مثلا يحب الماء. لأن المال يقضي به مصالحه فلهذا تجد أنه يتعلق به فتوجد مناسبة لو قيل مثلا مرة من مرات أن هذا المال صار الإنسان لا يمكن أن يشتري به أشياء يعني لو تذهب أنت إلى البائع تقيد الدرسان ويقول لك أنا لا أبع أنا أعطيك لا, لا أبع يصير المال عندك لا شيء لا تعلق بك لأنه زالت مصلحته وزالت فائدته ولكن نحن لا نقول بأن المحبة التي عند المخلوق هي نفس المحبة التي عند الله سبحانه وتعالى، لكن معناها معلوم، يعني المحبة تكون ضد البغض ضد الكوه، ولهذا الله سبحانه وتعالى يحب، والله سبحانه وتعالى يبغض أيضا، والله سبحانه وتعالى يكره، والله سبحانه وتعالى يمقت لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، وهذه المعاني معلومة، ولكن هؤلاء لما ظنوا أن هذه المعاني التي هي معروفة عند المخلوق وهي من صفات المخلوق قالوا أنها إذا أثبتناها لله تبارك وتعالى فنكون قد جعلنا الله سبحانه وتعالى شبيها بخلقه مع أن العلماء لما يتكلمون عن مسائل الصفات يقولون بأن الكلام في الصفات هو فرع عن الذات وهم يعتقدون بأن ذات الله ليست كذات المخلوق ولكن إذا جاءوا إلى الصفات قالوا لا الصفات يلزم منها إذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بما وصفنا به المخلوق يعني أنه ممثل له وشبه له ولهذا نحن لو أثبتنا يد لله عز وجل أو أثبتنا قدم لله عز وجل لا يعني أننا شبهناه بخلقه كما نقول بأن الله عز وجل الخالق ليس كالمخلوق فنقول هو ليس كالمخلوق في كل شيء في ذاته في صفاته حتى وإن وجد هناك مشترك في الأسماء والصفات وهذا موجود ولكن لا يمكن أن يكون نفس المعنى والله سبحانه وتعالى أخبر أخبر في القرآن بأنه يحب أولياءه يحب عباده المؤمنين يحب المقصطين فلا يمكن أن ننفي المحبة بدعوة أن معناها الموجود في المخلوق لا يمكن أن يكون في الخالق نفات المحبة كما قلنا منهم من ينفيها مطلقا فيقول لا يمكن أن نقول بأن الله يحب أو يحب وهذا في الحقيقة تناقض لأنه قد يؤدي إلى ماذا يؤدي إلى عدم الإيمان بالقرآن إذا جاءوا إليه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الطاهرين إذا قلت إن الله يحب نسبت الفعل لله فعل المحبة لله وإذا نفيت المحبة بمعنى أنك أنت تريد أن تشطب على هذه الآية ولا تؤمن بها لكن لما وقعوا في هذا التناقض الغير مقبول وهو جهل صريح قالوا لا قالوا نقول بأن الله سبحانه وتعالى يحب ولكن هذه المحبة لا تفسر على أنها هذا المعنى الذي هو مستقر في أذهل الناس فنقول أن المحبة هي مثل إرادة الإنعام هذه المحبة يعني لما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينعم على خلقه هذه هي محبة الله عز وجل لخلقه يعني إذا أنزل عليهم المطر أو أراد أن ينزل عليهم المطر في المساء أو في الغد فهذه هي المحبة أو أن هذه النعمة أو كما يقول النفس النعم المخلوقة أنه هي التي فسروها بالمحبة وكذلك قالوا في البغض وفي الكره قالوا بأنه هو إرادة الانتقام يعني إذا أراد الله عز وجل أن ينتقم من العباد هذا يدل على ماذا؟ يدل على بغض هذا هو البغض ولا يمكن أن يفسر البغض بغيرها أو هي العقوبة التي تنزل على الناس يعني إذا عقب الله عز وجل عباده يقول هذا هو البغض هذا أثر عن البغض نعم لكن ليس هو البغض لأن البغض له معنى فقد يكون البغض ولا يكون بعد ذلك الفعل ولا يكون أثره ولكن هم يذهبون إلى هذه التأويلات لأنهم نفات للصفات معطلون لصفة الله تبارك وتعالى وغير هؤلاء النفات المعطلة يوجد بعض الطوائف الذين قد يثبتون المحبة الصفية مثلا أو غلط الصفية يثبتون المحبة لكن من جهة المخلوق وليس من جهة الخالق يقول بأن الله عز وجل يحب ولكن الله سبحانه لا يحب وغلو في هذا وهذا في الحقيقة ليس ب بشيء من صميم عقيدة المسلمين لأن الله عز وجل يحبهم ويحبنا فأثبت المحبة لنفسه وأثبت أهل خلقه وهؤلاء قالوا بأن الله عز وجل لا يحب ولكن يحب وغلوا في هذه المرتبة في محبة الناس لله تبارك وتعالى حتى وصلوا بهذه المحبة التي تكون عند المخلوق أعطوها بعض الأوصاف التي فيها مغالاة وفيها غلوب وأصبحوا يسمونها بالصبابة وبالتتيم وبالعشق وصارت هذه الكلمة يقولون بأن فلان أو فلانا وحتى سموا ورابع العدوية بهذا الاسم بأنها شهيدة العشق الإلهي وأن الله سبحانه وتعالى يعشق وأن كلمة عاشق التي هي من أنوع المحبة لا يمكن جعلها في هذا المقام أو وصف العبد بأنه عاشق لله أو أن الله عز وجل يعشق بعض عباده لأن العشق كما يقول بعض أهل العلم فيه نوع تعدي إما تعدي على النفس أو تعدي عن الغير ولهذا ترى مثلا الآن الإنسان الذي يبتل بالعشق إما بعشق إمرأة أو بعشق رجل أو بعشق شيء آخر تراه يعني في بعض حالاته يذهب به ذلك الهيمان وذلك التفكه إلى أن يصير إنسانا مبتل بالوسواس وكأن إنسان لا غاية له في الحياة ولا سعي له في الحياة إلا أن يفكر في ذلك الأمر حتى تختلط عليه الأشياء أو ربما يصل به ذلك العشق إلى أن يؤذي من يحبه يذهب إليه وربما يقتله وربما يجعل صورته يعني أمامه يذكرها في كل حب، ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يقال في الله عز وجل ولا يمكن أن يتعبد الله سبحانه وتعالى به ويقول أنا أعشق الله إلهه لأن محبة الله سبحانه تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون الإنسان مطيعاً لله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء لو أن إنساناً عصى ربه وهو مطيع محبته هذا كاذب في محبته. ولا يمكن أن نقول هذا محب لله عزوجل لأن المحبة تقتضي أن يأتي محب الله عزوجل أن تحب ما يحب الله عزوجل ما يحب الله عزوجل ومن يحب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصوك ما تؤتى عزائبه إن الله يحب إن الله يحب يعني عمل كذا أو يحب فلان هذا معناه أن الإنسان مطالب إذا أراد أن يحظى بمحبة الله تعالى له أن يكون محب لمحاب الله عز وجل قائما بها غير مضيع الله ولهذا يرون أن أحد النساك لما دخل على أحد الخلفاء بعضهم يقول أنه هارون الرشيد وبعضهم قال أنه, أنه أبو جعفر المنصور يقول له على سبيل الامتحان والإبتلاء يا أمين المؤمنين أتحب الله فيقول نعم قال أفتعصيه قال نعم قال إذا كذبت في حبك إيا لأنك لو كنت تحب الله سبحانه وتعالى حق المحب لما عصيته يعني أن تقيم على الأقل على معصيته وإلا كون الإنسان يعني يحب الله عز وجل ولكن قد تقع منه بعض المعاصي على حين غفلة أو ضعف في الإيمان أو سهو أو جهل هذا قد يقع ولكن كلما كانت المحبة أقوى كلما كانت المعصية من جانب الإنسان المحب أقل أو تنعدم أصلا وهذا موجود في البشرية ولكن قل من يصل إليه ولهذا يقال أنه لما قال له هذا الكلام أنشد بعد ذلك يقول فعصي الإلهة وأنت تظهر حبه هذا العمر لفي القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع فالمحبة هي ما دل عليها الكتاب والسنة ودلت عليها الفطر والعقول السليمة وهي بأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب والله عز وجل يحب ملائكته ويحب أنبياءه ويحب الصالحين من عباده وكل صفة تثبت لله سبحانه وتعالى فليست مثل صفة المخلوق ولهذا ذكرنا هذه القاعدة أنه كما أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تشبه ذاته ذات المخلوق فكذلك صفاته سواء كانت فعلية أو كانت صفات خبرية فيد الله عز وجل ليس كيد المخلوق وحب الله سبحانه وتعالى لعباده ليس كحب المخلوق لبعضهم بعض والقول في بعض الصفات كالقول في البعض لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هذا فيما يتعلق بالخلة والكلام في الأصل هو عن المحبة ولكن هو نفس الكلام لأن المحبة هي الخلة أو أنها فرع من فروع المحبة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكلم موسى تكلما هذه الصفة الثانية، الصف الفعالية والصف الذاتية الكلام. وكلم موسى تكلما. وكما قال في الجملة الأولى إن الله أتخذ إبراهيم خليها وهذه الجملة أخذها من قوله تعالى. واتخذ الله إبراهيم خاليها وهنا قال وكلم موسى تكليم وهذه الجملة أيضا مستلة من قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليم وفي هذا فضيلة أيضا لموسى عليه السلام لأن هذا لم يحصل إلا لموسى عليه السلام بهذه الصفة وأما صفة التكليم فهي وقعت لغير موسى عليه السلام فآدم عليه السلام نبي المكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة المعراج إذن النبي صلى الله عليه وسلم زحم موسى أيضاً في هذه الميزة وفي هذه الصفة ولكن الذي عرف بذلك هو موسى عليه السلام ولهذا قيل له كريم الله وكلم الله موسى تكليماً كلمه تكليماً يعني بدون واسطة وإلا لو قلنا أن الكلام هنا بالواسطة فهذا حصل حصل غير موسى عليه السلام كل الأنبياء كلمهم الله عز وجل بميزة الواصفة أي بي الوحي الوحيد وصلة الملك لكن موسى عليه السلام تكلمه الله سبحانه وتعالى بدون واصفة الملك وسمع موسى تكلمه سمع كلام الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى ناداه وناجاه المنادات هي الصوت المرتفع والمناجات هي الصوت الخفي كل هذا حصل لموسى عليه السلام وهذه فضيلة كما قلنا التي حصلت لموسى لم يحصل عليها غيره لكن كما قلنا لا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خص بها أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الميزة ولهذا نقول مثلا بأن موسى أفضل من نوح من هذه لهذه الميزة التي تميز بها وهي أن الله عز وجل كلامه ولكن إذا حصلت له ولم تحصل لغيره لا يدل على أفضلية على الإطلاق ولهذا إبراهيم أفضل من موسى مع أن إبراهيم لم يحصل له ما حصل لموسى عليه السلام إبراهيم أفضل من موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى أيضا عليه الصلاة والسلام وإن كان هو من أولي العزم من الرسل ولهذا بعض العلماء يقول أن أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إبراهيم ثم يأتي موسى لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين إبراهيم وموسى قال إن هذا لفي الصحفي إبراهيم وموسى وإبراهيم الذي وفى وآيات يذكر الله عز وجل فيها إبراهيم ثم يثني فيها بموسى عليه السلام وقصة موسى في القرآن في تناول القرآن لها في موابع كثيرة يدل على فضل هذا النبي وهذا الرسول الكريم الذي كلمه الله سبحانه وتعالى والكلام الذي هو كما قلنا صفة من صفات الله عز وجل هو صفة فعلية وصفة ذاتية بمعنى أنه كما قلنا آنفا هو كلام قديم وحادث قديم النوع وحادث الأحاد قديم النوع وحادث الأحاد نقول قديم النوع بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متكلما وهو يتكلم متى شاء وكلامه لا ينقطع لكن أفراده وأحاده هي التي تتجدد أو لتزال متجددة ولهذا يقولون عن كلام الله سبحانه وتعالى باعتبار الأحاد والأفراد أنه على نوعين هناك كلام شرعي وكلام كوني الكلام الشرعي هو الذي يمثله بالتوراة وبالزبور وبالقرآن لأن الله لم يكن متكلما بها فيما قبل مع أنه كان متكلما لكن لما حان وقت إرسال هؤلاء الرسل كداود وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى الله سبحانه وتعالى تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن وهناك أيضا الكلام الكوني وهذا الذي يدل عليه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وهو أمره سبحانه وتعالى ملائكته بتنفيذ أمره فهو يتكلم إلى ملائكته وهذا الذي يسمى بالكلام الكوني وكلام الله سبحانه وتعالى كما قلنا ثابت له تبارك وتعالى وكلم به موسى تكليما وهذا الكلام بصوت وحرف بذلك أن موسى سمعه وتجاوب مع كلام الله سبحانه وتعالى بأن استمع له ورد له فموسى عليه السلام كلمه الله تكليما والمؤلف لما ذكر هذه الجملة استند إلى قول الله عز وجل في هذه الآية وكلم موسى تكليما وانظروا إلى قول الله عز وجل وكلم الله موسى قال تكليما أكده بماذا هنا أكده بالمصدر والعلماء يقولون أن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقة ولا يرد به إلا الظاهر ثم تأكيد الكلام ينفي عنه احتمال المجاز وهذا قلناه لو تقول مثلا جاء زيد يمكن أن تفهم من هذا الكلام جاء زيد بمعنى أنه بعث وكيلا عنه أو رسولا يؤكد حضوره مثلا في ذلك المجلس فيقول أنا نائب عن زيد لكن لو قيل هل زيد حضر وجاء إلى المجلس نعم يقول جاء زيد لأنه بعث رسوله لكن لو تقول جاء زيد نفسه أكده بشيء، يعني لم يأتي غيره، بل هو الذي جاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى لعلمه بهؤلاء المتقوين عليه، لو قار وكلم الله موسى، يمكن أن يقول أن هذا يعني أراد به المجاز، ولكن الله عزوجل أكده بالمصدر، تأكيدا. والكلام المؤكد دائما ينفي احتمال المجاز، لا يمكن أن نقول أن فيه مجاز. قال وكلم الله موسى تكليم أي ثبت تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وسبق للمصنف أن ذكر في أبواب سابقة قال وأيقنوا أن كلام الله تعالى على الحقيقة مع أن السلف لم يكونوا يقولوا هذه الكلمة أن كلام الله على الحقيقة وإنما أثبت من أثبت من علماء السلف هذه العبارة وزدوها أن كلام الله على الحقيقة ليرد بها على من يقول بأن كلام الله بالمجاز أو أن الله سبحانه وتعالى تتكلم مجازا وليس حقيقة فالله سبحانه وتعالى تكلم كلاما بصوت وحرف سمعه منه موسى عليه الصلاة والسلام وهتان المسألتان التي, التي, التي ذكرهم المصنف وهما المتعلقة بصفتي الخلة والتكليم والكلام كانت بدع ظهرت في القرون الأولى ويقال أن أول من ابتدع القول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما هذا الرجل يسمى الجعدة ابن درهم وفي ظهر هذا في أوائل المئة الثانية ظهر هذا الرجل الذي يسمى الجعدة ابن درهم وهو الذي قال إن الله يعني كذب الله عز وجل في قوله لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يحب ولا يمكن أن يقال بأن الله كلما موسى عليه الصلاة والسلام تكليما وقال بهذه المقولة ورشرها في الناس ولكن الله سبحانه وتعالى قيض له رجلا يدعى خالد بن عبد الله القصري كان في في خلافة الوليد بن عبد الملك واليا على مكة ثم في خليفة هشام صار والي على العراقي وقصته مشهورة في ذلك أنه يوم العيد قال للناس تقبل الله ضحاياكم أما أنا فإني مضح بالجعد بن درهم ونزل من على المنبر وذبحه يعني تنكيلا وردعا لغيره بأن يقول بمثل هذه المقالات التي أرادوا أن يهدم بها هذه الأصول التي تمس المعتقد. التي تبص المعتقد مع أن خالد بن عبد الله القصري قد قيل فيه كلام ولكن كان كثير من علماء كالذهب والمعلم رحمهم الله يذبون عنه من أن هذا الذي قيل عنه إنما هو من تشويه ومن تشويش الـ الـ الذين يريدون أن يشيعوا هذه العقائد الفاسدة بين المسلمين قالوا ويكفيه حسنة بذلك أنه أنهى بفعله هذا مثل هذه الجرعة التي هي موجودة عند بعض من يريد أن يسئل الإسلام لأن الآن للأسف الشديد وهذه ظاهرة نحن مع بعض إخواننا الدعاة وقفنا لها بالمرصاد وإن كنا لا نملك في هذا إلا النصح ولا نملك في هذا إلا التنبيه والتحذير أما إقامة الحد أو التعذير فهذا ليس موكل لنا ولا لغيرنا هذا يتولى الحاكم لكن كون الناس يتجرؤون ويبحون لأنفسهم الكلام في مسائل الدين بكل جرحة وبكل جرأة وبكل قبح ويسيئون إلى عقائد المسلمين ويتكلمون على رموزه وأعلامه ويسيئون إليهم غاية الإساءة بسبب أن بعض الفئام وبعض الأقوام ارتكبوا بعض الأشياء وقاموا ببعض الأفعال المستكارة. التي لا يقرها شرع ولا فطر ولا عقل ثم بعد ذلك ينسبون هذه الأبعال للإسلام ولا ينسبونها إلى هؤلاء القوم الجاهلين <تصفيق> الذين استدلوا بكلام أهل العلم وقالوا أن شخ الإسلام بن ذكر بأن يمكن أن يعاقب الإنسان متجرع على الدين بالحرق وبالقتل وبالتمثيل وما إلى ذلك من الكلام وذكروا كلامه عارياً من من من الدليل وهم أنزلوا على حسب فهومهم وليس هذا مقصود الشيخ الإسلام بن تيمية فهؤلاء الذين قالوا مثلها القول وفعلوا مثل هذه الفعل الشنيعة وحرقوا أو قتلوا أو مثلوا وسلدوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا لا يكون سببا أو يكون ذريعة للكلام في شغل الإسلام بلتيمية والتسفيه حتى صار من يقول بأنه رجل معتوه وبأنه رجل سفيه بل صار للاسبة شديد لو قال هذا إنسان يجهل الدين ككثير من أحوال الصحفيين وهؤلاء الكتاب الذين لا يكتبون إلا إذا رضي عليهم الغرب نقول ربما هؤلاء ليس عندهم دين وليس عندهم خوف وليس عندهم وجل وليس له تعظيم لهذه الشريعة فلهذا هم يتكلمون في هذه الشريعة ويطعنون فيها ويسئون إلى رموزها وإلى أعلامها حتى يرضى عنهم الغرب لأن الغرب الآن يتكلم من تدير كتاب وتصفيه الإسلام يصفقون لك ويرفعونك هذا شيء معروف لكن الذي يندله الجبين والذي لا تقبله النفس لما تجد يعني بعض من ينتسب إلى الإسلام ويريد أن يدافع عن حياظ الإسلام يتكلم يعني كلام قبيح حتى في المدة الأخيرة إمرأة هكذا بحجابها وبزيها الإسلامي كما يقول تكتب مقال وتكبر ظاهرة ابن تيمية هذه لابد أن تفكك يعني ما كاشا نعم لا نقول ابن تيمية بأنه معصوم وكل ما كتب ابن تيمية على العين والرأس لا يزال علماء الإسلام ينتقدون بعض ما كتب شيخ الإسلام، لكن ينتقدون بعض ما جاء شيخ الإسلام، إما أن يكون خطأ في الاستدلال، وإما أن يكون خطأ في الاستدلال بذلك النص، لكن أجمع علماء الإسلام أنه لم يوجد رجل له هذا القدر الكبير العظيم من العلوم الشرعية والنظر فيها وحسن فهمها كشيخ الإسلام ريتامية، ما موجود يعني رجل، إلا إذا إحنا يعني الصحابة. واستثنينا بعض رموز التابعين الكبار كالإمام أحمد بن محمد وإلا لم يأتي رجل دون العلم الشرعي كشيخ الإسلام في الإيمانية لا في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه ولا ولا في الوصول ثم يقال أن هذا الرجل معتوه وأنه سابيه ولمد أن لا يرجع الناس إلى كلام الشيخ الإسلام في الإيمانية هذا تقول وهذا إساءة إلى الإسلام وانظروا خالد بن عبد الله القصري كان علماء الإسلام علماء الإسلام يثنون على صامحين هذا لأنه لما رأى هؤلاء الناس يسئون إلى عقائد الإسلام لأنه إذا لم نقطع لم نجعل هذا الحاجز الآن أمام الناس لربما باسم ما يسمونه الآن بحرية الرأي والتعبير يتكلمون بما يريده يعني عندهم أن هذا الذي يسمونه حاجز التقديس والتعظيم حتى ولو كان في حق رب العالمين لا يمكن أن يكون تكلم بمشات ماذا أنت حر وعندك حرية في التفكير والتعبير تكلم بما تريد أتكلم في الذات الإلهية ونكر القرآن وكذا هذا لو حدث عند الكفار هذولا كفار لا يحبوننا ولا يحبون ديننا ولكن أن يكون يعني في بلاد الإسلام ويسكت عن ذلك هذا لا ينبغي أن يكون لا ينبغي أن يكون أن أن أن أن أن يتكلم مثلاً في الذات الإلهية أو يتكلم في القرآن أو أن يشير الإنسان إلى أعلام الإسلام نعم نحن أعلام الإسلام لا نجعلهم كالرسل نثبت لهم العصمة في الأقوال وفي الأحكام وهذا لم يكن إلى يوم الناس هذا حتى كبار العلماء وكانوا يردون عليهم ولكن لا يسفهون أحلامهم ولا يردون كلامهم ولا يقولوا بأنه يجب أن نتخلى عن لابد من, من تفكيك ظاهرة ابن تيمية وهذا الذي قال مثل هذا القول يأتي اليوم الذي أيضاً يبعن في القرآن في السنة لأن الملتمية ما قال إلا ما, ما جاء في الكتاب والسنة وزيد هؤلاء الذين الآن يستندون إلى الشيخ الإسلام الملتمية لا يستندون فضلك إلى قوله هم أيضاً يرجعون إلى الكتاب والسنة ويؤولونها كما قال عبد الله بن عمر في الخوارج جعوا إلى آيات نزلت في الكفر جعلوها في المؤمنين دوق إذا كان هذا تعداعش أخذوا كلام الشيخ الإسلام الملتمية لكي برروا حق هذا الطيار الأردني قدوا أيضاً يجيوا إلى آية من كتاب الله لأحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد يقولوا نحن وجدنا دليل ويعملون به ويطبقون ما أرادوا أن يطبقوا ومن بعد يجي واحد مننا يقول آه ما تكلم القرآن هذا لابد أن يراجع كأن بعض النصوص وهذا وجد فعل الآن وجد فعل فعل كأن الناس يتسبون الإسلام وأنا أعرف إمرأة أعرفها يعني أعرفها تتكلم تتكلمها وتقول البخاري هذا ليس كتاب مقدس. ليش كذا مقدس؟ لابد نعود نجول الأحاديث هذه ونشوف كل حديث يخالف في القرآن لابد أن نردها. وأخر من ذلك يعني حتى القرآن أيضا لابد أن يراجع لأن كان أشياء قد تتعارض مع مبادئ المقدسة عندهم حرية الرأي وحرية التعبير وحرية كذا. لأن في القرآن يوجد ما ما يعارض هذا. إذن ن نسعى أيضا إلى تعديل القرآن وإلى حذف بعض الآيات وضم أشياء أخرى. وكذلك نأتي إلى البخاري ليس كتاب مقدس يعني مسلم يقول هذا يعني مسلم يقول أنه ليسه وفيه أشياء لابد أن ترد يعني لابد أن تراجع من يراجعها؟ قال لازم لابد ناس يجيبوا ناس يعني عندهم علم وعندهم تنوير وعندهم فهم ويضع قواعد يعني نلغي عامل خمسة عشر قرن يعني لعلماء وضعوا أصول هذه العلوم لا توجد أصول في العلوم كهذه الأصولة وضعها أهل الإسلام الفقه وضعوا له أصول الحديث وضعوا له أصول القرآن وضعوا له أصول يمشون وفقها تمنعهم من أن يقعوا في الغلو أو أن يقعوا في الشطط أو أن يقعوا في المبالغات ويأتي هؤلاء الناس ويقولون بأنه لابد أن نأتي إلى نجمع الناس من هؤلاء الذين نجمعهم الآن لكي يضعوا ما ماذا يضعوا قواعد وأصول جديدة قالوا نفهم من خلالها الشريعة ونفهم منها الكتاب رحمة الله على خالد بن عبد الله القصري رحمه الله لأنه هو فعل هذا الفعل لأنه كان ممكن لأنه كان يمثل يمثل الخليفة ويمثل الإمارة حتى يقطع عن هؤلاء هذا العبث وهذا الاعتداء الصارخ لدين الله تبارك وتعالى والجعل في نهره لما قال هذه المقولة للاسف الشديد مع أنهم وقع له ما وقع، لكن جاء أيضا من يأخذ عنه هذه المقولة الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية أيضا أخذ هذه المقولة وشهر بها والناس قد جبلوا على ما دعت التشهير بهذه الأقوال الشدة أنت اليوم ماذا يعني ما لا لا, لا, لا تستغرب لو يأتي الآن رجل هكذا ويقولهم مثلا باللي أنا الآن راني مهدي منتظر ولا أجيءكم بشيء كذا يختلق شيء ويدعو له وتجد ناس ينضمون إلى صفه ويقول عنده أتباع ويقول بعض الناس يقول لك لا هذه حرية وخليه يتكمل قد يوجد هذا ولهذا الجهة من الصفوان جاء إلى هذه المقولة وأحياها ثانية لكن الله سبحانه وتعالى أيضا قيض من عباده من أيضا أقام عليه ذلك الحد الذي أقامه خالد بن عبد الله القصري في الجعد بن الدرهم قيض له أسلم ابن أحوز أمير خورصان وأيضا فعل به مثل ما فعل خالد بشيخه الجعد بن الدرهم لكن مع ذلك هذه المقولة انتقلت إلى المعتزلة وإلى الجهمية إلى أتباع عمر بن عبيد ثم بعد ذلك ظهر قولهم هذا وانتشر في خلفة المأمون لأنه مكن لهم ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أبا إلا أن ينصر دينه وينصر الحق وابتلي المسلمون في ذلك الوقت في خلافة المأمون وبعض خلفاء بني الأمية بأقوال المعتزلة وصارت هي التي عرفت بين الناس وصار دين الأمة يرجع إليها لكن الله سبحانه وتعالى قيضها لدينه من ينصره كالإمام إحمد رحمه الله ومن كان على سيره وكان على ضربه حتى أنهى الله سبحانه وتعالى هذه البدعة الذي نتج من من خلالها القول بخلق القرآن الكريم حتى جاءت خلافة المتوكل فأنهى هذه البدعة وأراح المسلمين من شر هذه الفتنة هذا لكي يعرف يعني أن المؤلف رحمه الله لما ساق هذه الجملة العظيمة أن الله اتخذ إبراهيم خلي وكلم الله موسى تكريمًا عرادة أن يبين أن ما في كتاب الله تبارك وتعالى وما ذكره الله عز وجل في كتابه ينبغي العرض عليه وينبغي أن يكون شيئا مقدسا يؤمن به الإنسان إيمانا جازما جازماً ولا يقول أن هذا من الأمور التي لتهم أو ليس من الـ الـ الـ الـ الأمور التي إذا وقع فيها الخلاف أنه يقع فيه الضرر فأنتم رأيتم كيف وقع الضرر وكيف وقع الضرر بالمسلمين لما جاء الجعل بني وقال هذه المقولة هو لم يتكلم يعني في الصفة على شيء وإنما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خالي ولم يكلموا ستكلم ثم بعد ذلك صار هذا بعد ذلك ماذا صار دينا وصار معتقدا معتقل عنده فرق كثيرة ولما جاء المعتزلة ومكنوا لمذهبهم بهذه المقولة عن طريق الخليفة لم تذهب أيضاً للمعتزلة أيضاً مع أنه قد انتهى عصرهم ومع ذلك جاء الآن من يحمل لواء المعتزلة وجاءت هذه التي تسمونها اليوم بالمدرسة العقلية المدرسة العقلية وكان في الأزهر للأسف الشديد من يرعى هذه المقولة وصاروا يقولون بأن النصوص لابد أن لا يسلم العبد بها تسليما مطلقا إذا كانت تخالف العقل فينبغي أن, أن نجعل النص في مكانه ولا نتعداه ولا نعمل به وصار بعضهم يفسر ما ثبت في صحيح البخاري على سبيل المثال وما أجمعت عليه الأمة بأن هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر به وجاء من يقول بأنه لا يمكن نحن الآن أن نقول بمثل هذا لأنه لو قلنا به لصرنا متخلفين ومتأخرين ولا ضحك علينا الغرب والغرب ليه يقول شيئا ونحن ينبغي أن نقول ما قاله الغرب فالقول ما قالت حذامي كما يقولون ولهذا لما جاء أحدهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا إمرهم إمرأة الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال هذا كلام ما, ما يمكن كيف المرأة اليوم ومارغاريت ترشا حكمت بريطالي وحكمت العالم وأقامت الحروب ونحن ما زلنا نقول ما أفلح قوم ولوا إمرأة على قول هذا العالم أو الرجل عفى الله عز وجل عنه وغفر له مثل هذه الزلة نقول يعني مثل هذا الحديث لابد أن يشطب إما نأتي إلى أحاديث أخرى كثيرة قد لا يريدوها الغرب الحديث التي في الأمر بالمعروف أنها المنكر والجهد في سبيل الله والغير على الدين هذه كلها الأحاديث التي في هذا المعنى لابد أن ننزعها ولا بد أن نشطب عليها ولا نأخذ إلا بما يرتاح له هؤلاء الكفار هذه بلية هذه بلية جاء واحد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول آنس يعني ما من عام يأتي إلا والذي بعده شر منه فقال هذا الحديث لا يمكن أن نقول به وهذا الحديث لابد أن يطرح لأنه لو اعتمدناه يعني بأننا رضينا بالتخلف وبأن عصر المسلمين هي في في تدهور وفي انحطاط ولا يمكن أن تعرف النهوض وقال هذا فيه استسلام وفيه انهزامية لو حدثنا المسلمين بهذا الحديث ولكن في الحقيقة هذا فهم سيء للحديث وإلا العلماء بينوا بأن المراد من الحديث أنه ما من عام يأتي إلا والذي بعده شر منه أن الـ الـ ذلك العام قد الذي يكون شر من العام الماضي يعني في بعض الأشياء وليس معناه هنا وليس فيه أخيار وليس فيه أمة قائمة بالحق وإنما ينقص العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وينقص العمل وتكثر الفتن وهذه تجعل أن مثلا هذا العصر ليس كالعصر الماضي ونحن الآن مثلا لو نأتي مثلا فقط إلى سنوات مضت إلى عشرين سنة خمسة عشرين سنة تجد بعض الأشياء التي كانت يعني سائدة بيننا وكانت هناك مثلا أخوة بين الإخوة وكان هناك محبة ولم يكن تكون هذه البغضاء وكذا واليوم نجد مثل هذه الأشياء التي لم تكن فأنا أقول بأن هذا الوقت لنا هو شر من من لكن هذا ليس على الإطلاق لكن الآن قد توجد أشياء لم تكن أيضا في ذلك الوقت في ذلك الوقت كان الناس يعني هكذا يتحبون وموذة وغير ذلك ويأتون إلى المساجد لكنهم ما عندهم هذا الحرص على العلم ودراسة العلم والاستماع للعلماء كان الناس يمشون بجهل ولكن الآن تغير الأمر في أشياء ناقصة فالشراء قد يكون من هذه الحيثية لكن ليس بشراء مطلق فيوجد بعض الخير الآن الشباب الحمد لله إقبال على مجالس العلم وإقبال على حفظ القرآن الكريم وهذا لم يكن في السابق فالحديث بغير أن لا يفهم على ما يريده الإنسان وإلا نأتي الآن كل حديث لا يقبله عقلنا ثم أي عقل الذي نحتكم إليه عقلك أم عقل الناس جميعا أم عقل فلان لما نقول العقل لا يقبل له لابد أن نطلع. نقول أي عقل هل عقول البشر كلها لا لأنه لا يستطيع أن يجمع جميع عقول البشر ويقول بقوله لأنك أنت تقول هذا بعقلك وغيره في إذن فب... فبأي عقل نأخذ وهذا تناقض جعل الناس يتجرؤون على شريعة الله تبارك وتعالى ولهذا شوف المؤلف رحمه الله ذكر هاتين المسألتين وقال أن إنكارهما يكون منه الشر كل الشر وتقعوا فيه الفتن كل الفتن، لأنه ذارعة بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ضرب الشريعة في أصولها وفي عقائدها وفي أحكامها، وتصبح بعد ذلك الشريعة كأنها يعني قانون كان في وقت ما صالح لقوم في زمان ما ما لقوم ما، ثم اليوم لا يمكن أن تبقى هذه الشريعة سائدة لأنها ذهبت بقومها وذهبت بزمانها. ولهذا المؤلف هاتين المسألتين انظر ماذا قال قال إيمان وتصديق وتسليم يعني إثبات الخلة وإثبات صفة الكلام لله عز وجل لابد أن تؤمن بها أيها المسلم إيمان وتصديق وتسليم هذه ثلاث كلمات والحقيقة أنها كلمات متغيرة وإن كانت متداخلة في المعنى لأنه من آمن في الحقيقة فقد سلم ومن صدق فقد آمن ولكن من جهة الحقيقة كأن المؤلف أراد أن يبين أن هذه المسائل لابد أن تتوفر فيها هذه الأمور ثلاث نعم هي نقول بأنها متداخلة لأن الإيمان في الحقيقة يدل على التصديق لأنه لا يمكن أن تؤمن بشيء إلا إذا صدقت به وإذا صدقت بشيء لابد أن تسلم له لأنك لو كنت تشك فيه أو عندك فيه ريب هذا لا يدل على أنك مصدق له يعني كأنك صدقت بالخبر ولكن ليس في عندك شيء فإذا هي من هذه الحيثية هذه الكلمة الثلاث متداخلة ولكن المؤلف كأنه أراد أن يبين أن كل كلمة من هذه الكلمات لها معنى يخصها قد لا تجده في ثاني والذي يوجد في ثاني لا يوجد في ثالث لماذا؟ أنا أذكركم مثال قال إيمانا وتصديق الإيمان فيه التصديق ولا لا؟ لأن الإيمان لابد أن يبنى على التصديق وليس الإيمان هو التصديق فقط كما يقول الأشائر لكن لابد أن يكون وما أنت بمؤمن لنا قالوا أنت بمصدق لنا فمن بعض معاني الإيمان التصديق التصديق بالقلب لكن يزيد أهل السنة أنه العمل بالجوارح ومدق باللسان لماذا قال إيمانا ثم قال تصديقا وتسليما ولم يكتفي بالإيمان لأنه نأتي مثلا لو أتينا إلى المفوضة تعرفون المفوضة منهم؟ هم المفوضة إذا أتوا إلى الصفات يثبتون اللفظ يؤمنون به يقولون بأن الله يحب أن الله يتكلم أنه لكن. لكن في الصفات الخبرية يقولون بأن هذه الصفات نحن لا نعلم معناها نفوض علمها إلى الله عز وجل يفوضون العلم لا أقول الكيفية لأن تفوض الكيفية واجب ما يمكن أن أن تحيط علم بالكفية كفيه الصفات هذه لا مدرك للإنسان لها فيها لكن أن يقول يفوض العلم هذا يخفض منه تجهيل للقرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من نزل إليه ففي المفوضة مثلا إذا أتوا إلى الفضل آمنوا به ولكن المؤلف قال صدقوا والمفوضة لم يصدقوا وشهو لم يصدقوا يعني لم يصدقوا المعنى الذي دل عليه اللفظ إذن يؤمنون باللفظ ويؤمنون بالآية ولكن هل يصدقون ما يوجد في ذلك اللفظ يعني يصدقون بالمعنى الذي يدل عليه لهم لا يصدقون ولهذا المؤلف قال هنا في إثبات الخلاء لابد أن تؤمن بها يعني تقرأ هذه الآية إن الله اتخذ إبراهيم خليل وأن الله كلم موسى تكليبا ثم بعد ذلك تصدق بأن هذا الكلام كلام حقيقة وليس كلام مجازي. خاطرين يجيب واحد يقول لك لا الله عز وجل تتكلم لكن تقول لك كيف ها أقول لك هذا كلام مجاز وليس حقيقة نقول لا أنت آمنت ولكن لم تصدق ثم نقول وتسليما التسليم هو الغاية الذي يذهب إليه الإيمان والتصديق بمعنى لا يكون في نفسك شك أو ريب تعرف بأن هذا الذي أخبرك به الله عز وجل لابد أن تنقاد له وأن تدعن له وأن تسلم تسليما بمعنى لا يكون في صدرك حرج ولا شك ولا ريب كما قال الله عز leaving... فلا <Keyboard> وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسجلوا تسليما لأن بعض الناس قد يؤمن يقولك صح أنا أؤمن وأصدق بالمعنى الذي دلت دلت عليه الخلة ولكن أنا والله عندي شيء من الارتياب كيف نقول بأن الله سبحانه وتعالى تكلم يعني يمكن أن لا يكون هذا يعني يكون عنده شكل فنقول أنه إذا تأخر التسليم لم تكن بذلك القدر الذي ينبغي أن تكون عليه فيما ذكره المؤلف وأن مثل هذه الصفات والكلام في هذه الصفات كالكلام في سائر الصفات الأخرى لابد أن يكون فيه الإيمان وأن يكون فيه التصديق وأن يكون فيه التسليم ولك قد يقول الإنسان قد يعتري شيء من الشك أو قد يدفعني أحيانا الجهل أو الوسواس إلى إنكار هذه الأشياء أو عدم الإطمئنان أو الارتياح الأكمل لهذا نقول أن هذا قد يقع للناس ولكن لا ينبغي للمسلم المسلم أن يركن له وأن يبحث أو أن يستمع إلى الشبهات التي تقوي أو تغذي فيه هذا الشك وهذا الوسواس وإنما ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له إيمانه وأن يجعل تصديقه بهذا الشيء كما دلت عليه النصوص وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى اعتقاد أو عقيدة المسلمين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة بذلك الفهم الذي قرره وعلماء هذه الأمة هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا من يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين أهدهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله وسلم وبرك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين macam tu nak apa